ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد فهذا هو الدرس الحادي والعشرون من شرح شاذ العرف وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف فالجامد ما لازم صورة واحدة قلت يا ما لازم ايشخنا صوره واحد صوره واحده يقول وهو اما ان يكون ملازمه للماضي كليس من اخوات كان وكرب من افعال المقاربه وعسى وحرى وغلؤق من أفعال الرجاء وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعل الشروع ونعم وحبذ في المدح وبئس وساء في الذم وخلا وعاد وحاش في الاستثناء على خلاف في بعضها وإما أن يكون ملازما للأمريات نحو هب وتعلم ولا ثالث لهما يقرأ يا شيخنا كلمة كلمة عشان نوضح إن شاء الله يا شيخ وهو إما يكون ملازما للماضي الجامد اقرا العباره كل عباره اقراها واحده واحده الجامد ما لازم صورة واحدة اسمع يا شيخنا حبيبا يبقى الجامد ما لازم صوره واحدة بالمثال يتضح المقال لما اقول كلمة ليس ده فعل ناسخ من أخوات كان كما كان كما تعرف فعل متصرف معنى متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وكان ربك قديرا ويكون الرسول عليكم شهيدا قل كونوا حجارة أو حديدة فده فعل متصرف ده عكس ليس ففعل جامد لازم صورة الماضي فلا يأتي منه المضارع لا تقول يليس ولا لا تقول لس فهموا ألا اسمه شيخنا؟ فعل, جامد. فعل جامد ومعنى فعل جامد وده فعل مبني على الفتح صح فعل مبني على ايه على الفتح. مبنى, على الفتح مبنى على الفتح بينا النحات علة جمود الأفعال ليه ليس فعل جامد ومعنى جامد كما قلنا لازم صورة واحدة خلاص فقالوا هي دلالتها على معنى من المعاني التي وضعت لها الحروف كالنفي في ليس صح طب أشبَهت ما النافي مع ما النفي الحجازية تنفي ما هذا بشرة يمكن أن تقول في غير القرآن ليس هذا بشرة إذا يوجد شبه بين ليس وما النفي طيب عسى عسى فعل رجاء هذا الفعل جامد لأنه بينه وبين لعل شبه لأن عل حرف رجاء لكن عسى فعل رجاء بس فعله يا شيخنا جامد يبقى النحا بينوا يعني العلة في جمود هذه الأفعال لأنه يوجد شبه بالحرف واضح يا شيخنا ثم بدأ الشيخ رحمه الله يبين لك انتبه يا مولانا يبين لك إيه؟ يعني الكلمات التي حصل فيها الجمود فقال ليس من أخوت كان طيب في عندنا أفعال مقاربة المقصود فعل مقاربة يعني تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر بس لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع أحيانا مقتنع بأن وأحيانا مجرد من أن بحوها وما كادوا يفعلون عسى ربكم ان يرحمكم خلاص دي اسمها افعال يا شيخنا المقاربه وده من من باب تسميه الجزء اراده الكل ده افعال افعال مقاربه ورجاء وشروع افعال المقاربه تدل على قرب وقوع الخبر خلاص كاد وكرب واوشك اقول مثلا كاد الاستاذ يحضر عسى وحرى ولو لا تدل على الرجاء عسى زيد أن ينجح ومثلها حارة السماء وأن تمطر، أو إخلولاقة السماء وأن تمطر. أما أفعال الشروع يعني البدء في الخبر أقول بدأ الأستاذ يشرح. طفق الأستاذ ويشرحه عليق الأستاذ ويشرحه أخذ الأستاذ يشرح اسم أفعال إيه؟ الشروع تدل على البدء في حدوث الخبر صح يا شيخنا؟ ودي يمتنع أن تقتني بان على أي حال نريد أن نأخذ من أفعال المقربة كرب فقط ومن أفعال الرجاء عاسة وحر وخلو كلها فعل إيه جاملة. جاملة. وكذلك من أفعال الشروع انتبه يا شيخنا فعل إيه الشروع. هنأخذ منها إيه أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق صح تطمه أخذ ها أخذ يا مضارع يأخذو. ولها أمر خذ قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. صدقة فكيف يقول هنا من أفعال الشروع خلاص من عفوا من أفعال من أفعال الإيه يعني أنشأ وطابق وأخذ وجعل وعلق من أفعال إيه الشروع يعني هذا إذا فعل إيه جامد طم أخذ صح أقول إيه هنا أخذ إيه يأخذ والأمر يخذ يبقى فعل متصرف ولا فعل جامد صح لا هو جامد ليه احنا عايزين اخذ اللي معناها بدا وليس اخذ من الاخذ يا شيخنا انتبه لهذا المعنى الجميل صح يا شيخنا يبقى نريد اخذ اللي بمعنى بدا لما نقول اخذ الطفل يبكي معناها بدأ يبكي وليس من اخذ من الأخذ خذ من خذ من الاخذ يا شيخنا لما يقول أخذ زاد من التفاحة يأخذه زاد من التفاحة أخذ التفاحة دافع مختلف من عن أخذ اللي هي من أفعال هي الشروع الشرور فلما يقول أخذ معنى بدأ هي أخذ اللي معنى بدأ دي, دي تلزم صورة الماضي وهي كان تقول أخذ يأخذه هي لا دا أخذ اللي هو إيه أخذ الشيء من الغير يعني لكن ده أخذ معنى ايه بدأ هل عرفته حتى جعل طمه جعل لها مضارع يجعلوا نعم وفي القرآن الكريم وتجعلونا رزقاكم ها وتجعلونا رزقاكم اجعل لنا اجعل كما قال ايقى موسى قال اجعل لنا اله فليس جعل هنا متصرف لا جعل من أفعال الشروع جعل بمعنى بدأ يا ربكم فهمت؟ نعم فجعل هي بمعنى بدأ فعل جامد غير جعل الفيل التحويل أو التصير يعني وقدمنا الى ما عملوا من انفا هباء يعني ثيرناه خلاص واضح الشحنه طيب وبعدين قال ايه ونعمه وحبذا في في المدح يعني نعمه ده فعل جامد يفيد المدح نعمه الصديق خالد خلاص وحبذا ايضا فعل يفيد الايه المدح حبذا زيد واضح يا شيخنا؟ فحب قالوا ده فعل ماضي وذا ده فاعلها وزيد ده المخصوص بالمدح واضح يا مولانا؟ طيب وبئس وساءت الذم لم نقل بئس الرجل أبو جهل فده فعل جامد يفيد الذم ومثلها ساء صحيح يا مولانا؟ قال وخلا وعدى وحاشا في الاستثناء لما قلت حضرة طلاب خلا طالبا أو طالب يجوز الجر والنص لو قلت خلا طالبا على أنها أصبحت فعل فعل يا شيخ وطالبا مستثنى منصوب على المفعال المفعولية طب لما قلت مثلا خلا طالب يقول طالب إيه خلا حرف جر إذن خلا وحلا وخلا وعدا وحاشة تتردد بين الحرفيه وبين, وبين الفعليه بحسب ايه الذي بعدها اقول جاء الطلاب خلا طالبا اصبحت فعل خلا طالب اصبحت اسم خلاص يبقى خلتي تتردد بين الحرفيه ايوه يعني ما خلا وعلا اللي قلتها دي. تتردد بين الحرفيه وبين ليه؟ الفعليه, الفعلية. فاذا جاء الاسم المستثنى بعدها منصوباً تبقى تصبح فعل واذا جاء مجرور تبقى حرف لما قال الشاعر خل الله لا لأرجو سواك قال خل الله بينما في بيت آخر ألا كل شيء ما خل الله باطل صح الشيخنا صح. على أي حال قال على خلاف في بعضها على خلاف إيه الشيخنا في بعضها في بعضها يعني يقصد أن بعض النحايا يشوفوا أن بعض هذه الأبعاد متصرف وبعضهم لا يرى أنها متصرمة أيها نحاش دي يعني بعض العلماء أثبت لها مضارع قال حاشي وحاشي فهمت؟ متصرف تصرف ناقص يعني هذا اللي يقصد الخلاف في بعضها طيب كلمة هب وتعلم سمعنا يا شيخنا هب يعني افترض يعني فقلت أجرني أبا مالك والا فهبني امرأ هالك فهبني يعني افترضني هالك يعني وتعلم بمعنى اعلم تعلم شفاء النفس قهر عدوها بمعنى اعلم شفاء النفس عدوية نأتي إلى القسم الثاني من الفعل المتصرف ما لا يلازم صورة واحدة صح؟ إما أن يكون تام التصرف إيه تام التصرف يعني يتم منه الماضي والمضارع والأمر وأنا جبت مثال كان كان يكون كن صح نصر. تقول نصر ينصر انصر طيب دحرج دحرج أيو دحرج دحرج أو ناقصة ما معنى ناقصة يعني نأتي منه الماضي والمضارع فقط اللي هو يا شخنا زال بريحة فتيا نفك هذه الأربعة يتمها الماضي والمضارع صح ما زال الأستاذ شارحا لا يزال الأستاذ شارحا أيو تفتاو صلاة تفتاو صح يا شخنا في هذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع أقول ما زال الأستاذ يشرح أو ما يزال الأستاذ يشرح ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكم ولذلك خلطا. كاد يكادوا وأوشك يوشكوا. كادا شوف، فذبحوها وما كادوا يفعلون يكادوا ذئته يضي. يتمنها الماضي مضارع فقط. خلاص الوكادا وإيش خنا؟ وأوشك أوشك يوشكوا. أقول في قال السعراء أو قال بعضهم يوشك من من فر من منيته يوم في بعض غرادة يوافقها. المهم يوشكوا قال يوشكوا بالفعل مضارع يعني. فده فعل ناقص يعني ناقص التصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع فقط المحاضره انتهت ولا لسه لا لسه اسم. اسمع فصل يلا اقرا ها يلا يا ولدي تصريف الفعل المضارع من الماضي ركز معايا ايوه ركز معايا يا يكون تصريف المضارع من الماضي يقول اسمع شيخنا تصريف المضارع من الماضي ما معنى الم... ما المكتوب بهذا يقول لك إذا أردت أن تأتي بصيغة المضارع من الماضي فماذا تفعل قال تزيد في أول حرف من حرف المضارعة صح؟ صحي شرنا؟ انتبه مضموما في الرباعي مفتوحا في غيره صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمع يا حبيبنا لما قل كل مثل, مثل كلمة كاتبا طيب أحسن طيب إن استغفرار. لاحظ أن كتب فعل ماضي. أليس كذلك؟ لا. إذا أردت أن تأتي بصيغة المضارع، فعليك أن تزيد حرف من حروف أنايت. إلوا الهمزة والتاء والنون والياء. أنايت. صح؟ الهمزة اسمها همزة متكلم. أقول أكتب. شوف أكتب. أكتبو أو كاتبو. يعني حركة سكون حركة حركة حركة سكون حركة حركة فهم يا شيخنا؟ نعم اذا فكاتب يشبه يكتب عشان كده سموه فعل مضارع يعني هذا الفعل عن الماضي عندما زدنا عليه حرف من حروف المضارع أصبح يضارع اسم الفاعل انتبه يا شيخنا شوف ضارباء يضرباء انتبه كده يضرباء تساوي ضارباء انظر إلى كلمة يضرب مكونة من أربعة أحرف وضرب كذلك. طيب أدي حركة فتح سكون حركة حركة فتح سكون حركة حركة. لأجل ذلك سمي مبارعاً لأنه ضارع اسم الفاعل. يعني أشبهه في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ. ده مكون من أربعة أحرف وده مكون من أربعة أحرف. خلاص. طيب ونفس الحركات والسكنات. كذلك في المعنى يضرب. الآن يضرب غدا ضارب الآن ضارب غدا خلاص شيخنا فكيف تأتي بصيغه المضارع من الماضي بأن تزيد عليه إيه؟ حرف من حرف المضارع إذا كان الفعل ثلاثيا يبقى حرف المضاعق مفتوح كتبت قول يكتبوا جلس يجلسوا إذا كان خماسيا أو سداسيا كذلك إن شرح أقول ينشرحوا استغفر أقول يستغفروا أما إذا كان رباعيا فيضم الحرف حرف المضارع أقول أحسن أقول أنا أحسن خلاص مثلا تقول طيب لما أقول مثلا فكلمة مثلا أكرم أقول أكرمه واضح يا شيخنا أظن واضح كده طيب ده دحراجة أقول يدحرجه يعني إذا كانت الكلمة ها الفعل رباعي يضم حرف المضارع الحمد لله كده سهل طيب الحمد لله أنت فاهمت كده طيب اسمعني كده؟ الحمد لله طب الخالي إذا كان غير سلاسي بقي على حاليه كان مبدون بتاع الزائدة لما قلت تشارك أقول يتشارك يعني بقي على حالي يعني يكون إيه حرف الحرف الأول مفتوح شاء شاء أقول يتشارك واضح؟ هو الخلاصة للأمر اللي أنا قلت لك يا شيخنا ماشي يقول طيب ثم يقول انتبه يا شيخنا ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت فاؤه إن كان اي شيخنا ثلاثيا يبقى احنا مبدا انت انتهينا من الحرف الأول يا الحرف الأول، اللي هو حرف المضارعه انتبه يا مولانا حرف المضارعه كتب مش ده فعل ثلاثي المضارعه مفتوح يبقى حرف المضارعه اقول يكتبوا انتقل بعد ذلك إلى, الى الحرف الثاني بعد حرف المضارعه يقول ان كان ثلاثيا سكن فاؤه شوف يكتب يعني اصل كان فعل كتب كاتبه اقول يك صح يا شيخنا يبقى الحرف الثاني يسكن صح وحركه عينهم بضم او بكسره او او, أو بفتحه حسب ما يقتضيه نص اللغه يعني اللي هي ابواب السته اللي احنا درسناها يعني عندك نصر تقول ينصر خلاص يفتحه طب يفتحوا يفتح يضربوا يبقى إذن عين المضارع إما تكسر أو حسب الأبواب التي درسناها طيب ثم يقول وإن كان غير ثلاثي بقي على حاله بقي إيه؟ على حاله, على حاله. أقول نصر إيه شخنا عفوا أني أقول إيه شخنا أيوه بقي على حاله إن كان مبدوء بتاء الزائدة اسمعنا يا شخنا لما يقول أهو تشارك أهو تشارك لما أجيب يعني المضارع قريه يا تشاركوا يا إذا الحرف الثاني لا لا يسكن لا, لا يسكن يعني لما قل مثلا شارك تفعل ماض طيب لما قل يشارك ها هل تغير الحرف لا, لا. ما شوف شارك شوف شارك إذا بدأ بتاء تشارك يعني شارك فعل ماضي م. شاركا صح يا شيخنا؟ ده أقول يتشارك يعني زد حرف المضارع مع تغيير مع تغيير الحرف الثاني يبقى على حاله واضح؟ طيب تعلم أقول يتعلم فنجد الحرف الثاني مفتوح كما كان أولا يعني تدحرج وإلا كسر وإلا كسرة أي شيخنا ما قبل آخره <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله يدكم الله وصحابه لكم فلما ناتل كلمة الشيخنا عظم ده فعل رباعي أقول يعظم طب استغفرها يستغفر يبقى الحرف الثالث يكسر يا رب تكون فهمت أظن كده واضح يعني إذا كان الفعل بدأ بتاه يبقى لا يحدث فيه تغيير طب إذا لم يبدأ بتاء التغيير الذي يحدث انه يبقى الحرف القبل الأخير يكسر يعني تعالوا يتق... مثل كلمه ايه شيخنا كنا كلمه يعظم يعني قاتل يقاتل مش كذا يا شيخنا طيب تصريف الامر من المضارع كيف يتصرف الامر المضارع ان يحذف حرف المضارعه صح شيخنا يعني اتبع كده لما اقول كتب دي اقول اكتب صح يا مولانا لما نحذف حرف المضارعه هنجد الحرف ده ساكن نعم. ولا يبدا بساكن فناتي بهمزه تسمى همزه الوصل يعني توصلنا ننقذ الساكن اقول اكتب صح يا شيخنا نعم. يبقى ان يحذف حرف المضارعة كعظم وتشا ايوه كعظم فيعظم اقول عظم احذف, أحذف حرف المضارعه اي تشارك اقول لما اقول يتشارك اقول ايه يا شيخنا اقول تشارك تعلم ايه يتعلم اقول ايه تعلم, تعلم. صح يعني هو يتعلم اقول تعلم صح يا شيخنا طيب لما اقول يعظم اقول احدث حفظه اقول ايه عظم ان كان ما إن كان الباقي ساكنا زيل في أولي همزه يعني مثلا انصر اصلها نصر ينصره فلما حذف حرف المضارع ين النون ساكنه فناتي بهمزه وصل أقول يا شيخنا ايه انصر صح كده طب وفتحه ايه افتح لاحظ الحرف الثالث هيبقى تابع للهمزه يعني الهمزه مكتوب ايه يبقى الحرف الثالث ايه يفتح. طب لما يكون ايه لما يقول مثلا مثلا انصر لان الحرف الثالث ايه شيخنا مضموم يبقى. صح يبقى تابع الهامزة اللي هي هامزة الوسط و انصر صح ولا طيب ياكل وافتح اطرب شوف لما يقول فتح افتح صح لاحظ التاء اللي هو الحرف اللي قبل الاخير يعني فتح بالايه بالفتحه طيب لما اقول مثلا اضرب ضرب يضربه ضرب يضربه فعل يفعل مضبوط يا يبقى الهمزه هنا مكسوره يبقى اذا كانت همزه الوصل مضمومه هتكون الحرف الثالث مضموم وتفتح كانت في الكسر أو إيه في الكسر في الكسره بس يعني افتح او كلمه اضرب, اضرب صح عشان لا يعني الثالث هيفتح او يكسر اذا كان قبل الهمزه مفتوحه مفتوحه صح طيب والله اعلى واعلم